ألم نخلقكم مما إنما هي لفجع في قرار مكين إلى قدر معلو من فقدرنا فنعم القادرون ذيل يوم إذن أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَا ثُرَاتًا غَيْثًا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل زي ثلاث شعب لا ظليل ولا يوني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة لطقط ذيل يوم اذل للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ذيل يوم اذل للمكذبين